بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تعاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفور عفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتأرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك عدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يعاد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 ولا أذنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما هم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم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 ويتناجون بالإثم والعذوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون نفي ان لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم دنا نميصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاذى والعدوان ومصيه الرسول وتناجوه بالبر واتقوا واتقوا الله الذي اليه إنما نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 والذين أُوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتوا من الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة. ذلك خير لكم وأقرأ، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات.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 أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جن. فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم من الله شيئا. أولا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 تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك عذب الشيطان ألا إن عذب الشيطان هم الخاسرون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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عدا الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباء أو أبناء